الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نواصل الحديث في الكلام على هذه الآية الأخيرة من سورة البقرة وقد تحدثنا عن صدرها هذه الآية أيها الأحبة بعدما قرر الله تبارك وتعالى أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت جاء بعدها تسع دعوات يعلم الله تبارك وتعالى عباده كيف يدعونه ويسألونه جاء ذلك بعد التخفيف عنهم فقال الله جل جلاله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا هذا تعليم من الله لعباده كيف يدعونه ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا وغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين هذه سبع دعوات فهنا جاء الدعاء باسم الرب ربنا وقد ذكرت في مناسبة سابقة أن دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عامة الدعاء في القرآن بهذا الاسم الكريم ربنا ربي دعاء الكبار آدم عليه الصلاة والسلام ومن بعده من الأنبياء نوح إلى هذا التعليم الذي يعلم الله عباده كبير الأنبياء إبراهيم صلى الله عليه وسلم أبو الأنبياء كان يدعو بهذا إلسم وذلك أنه من معاني الرب المدبر الذي يصرف خلقه كيف شاء المعطي المانع فهذه من معاني ربوبيته فيسألونه ربنا ومن معاني الربوبية التربيب والتربيه ربنا فهذا العطاء الذي يحصل لهم مما يحصل به غذاء الأرواح وما يحصل به نعيم الأبدان وما يحصل به سعادة الأرواح والأبدان في الدنيا والآخرة كل ذلك من ألطافه فالرب والذي يربي خلقه بالنعم الظاهرة والباطنة ربنا فيسألون أنت سيدنا وأنت مربينا تربينا بالنعم وأنت الذي منك العطاء والمنع لمانع لما أعطيت ولا معطية لما منعت فأعطينا أكرمنا تفضل علينا فهكذا ينبغي أن يدعو المؤمن وهذا الدعاء باسم الرب يصلح في جميع الأمور قد ذكرنا في مجالس الأسماء الحسنة بأن الله تبارك وتعالى يدعى في كل مقام بما يناسب من هذه الأسماء ولا منافات فإذا أراد أن يدعو بدعاء أخص يمكن أن يقول يا غني يا رزاق يا رازق أرزقني وهكذا حينما يقول يا عزيز يا قوي عليك بأعدائي المله والدين وهكذا يا نصير انصرنا كذلك أيضا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا جمع هنا بين ترك المأمور ومواقعه المحظور إن نسينا أو أخطأنا فالنسيان يطلق على معنيين في لغة العرب وجاء ذلك في القرآن الأول الذهول عن المعلوم تقول نسيت حقيبتي نسيت الكتاب نسيت المسألة نسيت الدليل ذهول عن المعلوم هذا النسيان والخطأ الوقوع في المخالفة بغير قصد مواقعة المحظور من غير قصد فبعض أهل العلم يقولون إن قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا هذا بالنسبة للمأمورات إن تركنا شيئا من المأمورات ذهولا عنها نسي من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها قد لا يذكر هذه الصلاة إلا بعد أسبوع ترك فرضا لا يؤاخذ يصليها إذا ذكرها فذلك وقتها قد ينسى قضاء رمضان يفطر في سفر او مرض ثم بعد ذلك ينسى أن عليه قضاء وينقضي العمر ويعيش السنوات الطوال ولا يتذكر حتى يلقى الله ليس عليه شيء نسي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو اخطانا هكذا وقع له سهو في الصلاة ترك التشهد الأول قام ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وكذلك أيضا فيما يتعلق بالخطأ واقعة المحظور مما يحصل من باب الجنايات في حق الله أو في حق النفس أو في حق الخلق نسينا أو أخطأنا الرجل الذي قال في الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في التوبة فقد راحلته وعليها طعامه وشرابه حتى أيس منه فجاء إلى ظل شجرة ونام ينتظر الموت فوجدها عند رأسه فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح مثل هذا هذا الكلام كفر لكنه وقع على سبيل الخطأ فهذا لا يؤاخذ الإنسان به ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا الإنسان قد يخطئ قد يخطئ في قراءة آية يخطئ به يقلب المعنى تماما أحد الفضلاء من أهل العلم سمع قاري أن يقرأ قوله تعالى والوالدات يرضعن أزواجهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة يقول فعجبته قلت في نفسي كيف يقع هذا الخطأ أحد يخطئ في هذا والوالدات يرضعن أزواجهن الآية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وهذا الرجل يصلي بمسجد له منزلة في قلوب المسلمين يقول فقرأتها بالخطأ في ذلك الموضع والوالدات يرضعن أزواجهن حولين أذا مثل ما ذكرناه قبل ليلتين لا تشمت بأخيك فيعافيه الله ويبتليك مع أنه ما تكلم قالها في نفسه وهذا يجده الإنسان في نفسه كثيرا أحيانا إنسان يقول في نفسه مثلا أنا ما سهوت في الصلاة أو منذ زمن بعيد ما سهوت فيقع له في الفروض الخمسة سهو ليعلمه الله فالشاهد أن الخطأ لا يؤاخذ الإنسان عليه فهو معفو لو أنه حصل له حادث فمات إنسان خطأ فهذا عليه الكفار وديه ولكن ليس عليه إثم لأنه أخطأ صائم فشرب ناسيا أو أكل فهذا ليس عليه شيء تمضمض فوصل الماء إلى جوفه بالخطأ من غير مبالغة منه خطأ لا يؤاخذ وصومه صحيح إن نسينا أو أخطأنا وقد يكون هذا الخطأ بتأويل تأويل فاسد نعم أخطأ فيه تأول فلا يؤاخذ كما ذكرنا من حال الصحابة رضي الله عنهم عمر بن العاص رضي الله عنه صلى بأصحابه وهو جنوب ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا احتج بقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا تأويل أخطأ فيه كذلك أيضا عمار ابن ياسر رضي الله عنه لما تمعك تمعك الدابة ما كان يعرف التيموم فهذا لا يؤخذ به كذلك جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يعتقد أن أكل البرد لا يفطر وفي قوله تبارك وتعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ذكرنا أن تميما الداري رضي الله عنه وأيضاً معه آخرون لربما وضع الواحد عقالا أو ربط الإبهام إبهام القدم بخيط أبيض والإبهام الآخر بخيط أسود وينظر ويأكل يعتقد أن الخيط هو هذا الذي ربطه أو العقال خطأ هذا لا يطالب بالقضاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا كان يعتقد بقاء الليل من غير تفريط فأكلوا الشرب فتبيننا الفجر قد طلع لا يؤاخذ هذا من رحمة الله عز وجل فدعوا علمهم هذا الدعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وقد جاء في صحيح مسلم أن الله قال قد فعلت يعني استجاب ذلك وتحقق كذلك في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ بحرف من هاتين الآيتين ومن سورة الفاتحة إلا أعطي ذلك يعني كل هذا استجيب، فهذا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو كائن للمؤمنين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون فذلك يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم ويشمل أهل الإيمان إلى قيام الساعة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو اخطانا وهذا أيضا يصور حال المؤمنين يصور علاقتهم بربهم تبارك وتعالى فهم يدركون ما هم فيه من الضعف والعجز والحاجح إلى ألطاف الله عز وجل ورحمته وعفوه ومغفرته هم بحاجة إلى مدده وعونه غير مستغنين فيلجأون إليه وينتسبون إليه ربنا يا سيدنا ويا مولانا ويا مدبر شؤوننا ويا مربينا فهم دائما في هذه الحال لا يكون الواحد منهم كالمستغنين عن ربه تبارك وتعالى ابدا وهل يستغني العبد عن ربه طرفة عين لا يستغني مهما كانت امكاناته وقدراته وثرواته ومعارفه ومداركه أبداً ودائماً بحاجة إلى ألطاف الله إذا نظر إلى ما عنده من المال والولد تذكر أن ذلك من الله وأنه قد يسلب في لحظة والتاريخ فيه شواهد من هذا وكذلك أيضا حينما يجلس الإنسان على ألوان الموائد يتذكر أن الأيام قد تدور وقد لا يجد شيئا يفطر عليه قد لا يجد شيئا يطعمه هذه النعم إنما تقيد بالشكر لله عز وجل لكن الكثيرين من قل بصره وعلمه يعتقد ان هذه مبذولة وأنها موجودة وأنها لن تبيد أبدا مثل الذي دخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا فالبعض يتعامل مع النعم بهذه الطريقة بهذا النظر وهذا خطير وها نحن نشاهد أقواما كانوا يتقلبون في النعم ثم بعد ذلك تحولت حالهم إلى بؤس نسأل الله أن يلطف بإخواننا المسلمين في كل مكان وأن يطعم جائعهم ويغني فقيرهم ويداوي جرحاهم ويشفي مرضاهم وأن يغنيهم من الفقر وأن يجمع شملهم على الحق إنه سميع مجيد هكذا أيضا المؤمن حينما يقع منه الخطأ حينما يقع منه الزلة حينما تقع منه سبق اللسان الهفوة حينما يخطئ خطأا بينا أو غير بين ويأتي من ينبه على الخطأ يذكره بالصواب لا ينبغي أن يأنف ويكون عنده ردود أفعال ويتشنج كما يفعل بعض الناس وما أتيتم من العلم إلا قليلا لماذا تغضب ولماذا قد يرد عليك هذا الخطأ أحد التلاميذ أستاذ في جامعة أو في مدرسة أو غير ذلك يقرر مسأله ثم يأتي أحد التلاميذ ويستدرك في خطأ مبين ومن الذي لا يخطئ من الناس البعض يتشنج ويغضب وتتغير ملامحه ويتوتر ولربما يتخذ موقفا من هذا الذي كان ينبغي أن يشكر ومن سوء التربية أن يعلم هؤلاء الذين يتهيئون للتعليم مثلا كيف يتخلص من مواقف كهذه محرجة دون أن يقر على نفسه بالخطأ أو الجهل الصحيح أن يقول أنا لا أعلم ما ذكرته هو الصواب أنا أخطأ في هذا هذا الصحيح وبكل صدر رح أحيانا يعلم غير هذا هنا يقال إذا سألك أحد التلاميذ مسألة لا تعرف الجواب قل له هذا سؤال مهم ابحث المسألة واتين بالجواب لا لا قبل أن تقول ابحث المسألة قل أنا لا أعرف هذه مقدمة ضرورية ولكن لو تيسر لك تبحث المسألة أو يبحث واحد منا المسألة إن كانوا مؤهلي ثم يأتينا بالجواب أو أنا أبحث هذا صحيح او لربما يقول له هذا سؤال مهم ذكرني في آخر الدرس من أجل أن ينسى هذا يعتبرون البعض يعتبرها مهارة تربويه وهذا غلط هذا جاهل يابى ويأنف من الإقرار بالجهل فهنا لاحظ الخضوع ولاحظ التواضع ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو اخطأنا لا يوجد هنا مجال للتبجح بالخطأ ابن حزم رحمه الله عالم الأندلس ذكر عن أحد الشيوخ أنه أخطأ في آية فجاء من استدرك عليه من الطلاب من التلاميذ قالوا الآية خطأ فقال لا فأتوا له بالمصاحف قالوا تفضل قال لا فدخل بيته وأخرج المصحف والحبر لم يجف سالله يعني غير الحبر غيرها كانت مصاحف مكتوبة بخط اليد غيرها ليقول بأنه قرأها على الوجه الصحيح هذا إجرام إلى هذا الحد المكابرة والإصرار ولربما جاء من يستدرك على آخر فكان ذلك سببا لكثير من الأنفح فكان يقول هذا لا أدري هل صار مضغة أو لم يكن يعني هو لم يخلق انسان إلى الآن لا أدري هل صار مضغة يعني من العلقة إلى مضغة حتى يستدرك علي ما قال له أنت جاهل لا هو الآن يتساءل هل هو خلق بصورة إنسان في بطن أمه ولا لا حتى يستدرك ومضغة أو ليس بمضغة يعني منتهى الاحتقار لماذا لأنه استدرك مسأله وقال له ذكرت كذا ويشمت فيه أمام الآخرين يقول انظروا لا أدري هذا مخلق ولا غير مخلق مضغة ولا مخلقة ولا غير مخلقة إلى هذا الحد هذا العجوز إنسان يعترف بالتقصير ويعترف بالخطأ ويعترف بالجهل كذلك أيضا هذا التعليم من الله عز وجل من أجل أن نتخلق بذلك من أجل أن نمتثل من أجل أن نعمل به وهذا من لطفه ورحمته سبرك وتعالى بنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا هذا في التكاليف هناك في ما يصدر عن المكلفين من الأقوال والأفعال هنا في التكاليف تحمل علينا إصرًا الإصر هو الحمل الثقيل كما عرفنا تكاليف شاقة جدا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا هذا يدل على أن الذين من قبلنا حملوا من الأصار والتكاليف الشاقة هذا يفهم كما حملته على الذين من قبلنا هذا صريح بهذا وكذلك في قوله ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم هذا من فضل الله عز وجل أن كلفنا بهذه الشريعة السهلة السمحه وما معنى كون الدين يسر لم يحملنا الآثار والأغلال والتكاليف الشاق التي كانت على من قبلنا هذا من جهة كذلك أيضا لا يؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا كذلك أيضا هذه التشريعات التي شرعها رخص للعباد في حال ضعفهم بسبب المرض أو السفر بالرخص فالصلاة تقصر وتجمع وكذلك أيضا الصيام يفطر فعدة من أيام أخرى. كذلك هناك أعمال وعبادات ينتقل منها إلى البدل يعني في الكفارة عتق رقبة الوقاع مثلا في رمضان فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيطعاموا ستين مسكينا كفارة اليمين عتق وفي البداية ذكر اطعاموا عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو قسوتهم أو تحرير رقبة فإذا كان لا يخير بين هذه الثلاثة لكنه إن كان لا يستطيع ففي هذه الحال صيام ثلاثة أيام ينتقل من هذه الثلاثة إلى صيام ثلاثة أيام إن عجز عن الثلاثة المصلي يصلي قائما بالنسبة لصلاة الفريضة وجوبا فإن لم يستطع صلي قائما فإن لم تستطع يصلي قاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب هناك أشياء تسقط عن العاجز بلا بدل يعني الحج من استطاع إليه السبيلة لا يستطيع الحج يسقط العمره واجبه على الأرجح في العمر مرة على المستطيع إذا كان لا يستطيع تسقط عنه زكاة الفطر واجبة الذي لا يستطيع ما عنده شيء يخرج تسقط هل يوجد بدل لا يوجد بدل يعني هل يصوم مثلا ثلث أيام الجواب لا هل يصوم يوما لا تسقط إلى غير بدل فهناك أشياء تسقط إلى بدل وهناك أشياء تسقط إلى غير بدل وهكذا أيضا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لاحظ لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يسأل العافية حملنا ما لا طاقة لنا به بعض الناس يبحث عن المشقة جهلا منه فتجد أنه يتحراها في الصوم مثلا الأسباب مهيئة أهل توجد يوجد مكيفات يوجد يجلس في مكان في وقت الحر الشديد بلا مروحة ولا مكيف ولا ويقول أريد أن أشعر بالصوم والمشقة هذا لا يجوز ولذلك الرجل الذي رآه النبي وسلم واقفا في الشمس سأل قال أنه نذر أن يصوم ولا يستظل ويقف، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ليس له حاجة أن يعذب هذا نفسه، وأمره أن يجلس ويستظل ويتم صومه. لو جاء إنسان قال أنا أريد أن أذهب من هنا إلى مكة على الأقدام من أجل أن أشعر بالحج، نقول له لا المشقة لا تقصد شرعا وليست مطلوبة للشارع لكن إن أجرك على قدر نصبك في أحد الروايات، الرواية الثانية على قدر نفقتك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها هذا. كما قال الشاطبي رحمه الله وغيره في المشقات العارضة ليست المقصودة ليس لأحد ان يقصد المشقة لكن فيما يعرف سان حج تعب من غير إرادة تعب أصابته الشمس وأصابه العناء ومشى على قدميه ولم يجد مركبا إلى آخره وتعطلت سيارته واصابه عناء كثير نقول الأجر على قدر المشقة لكن أن يتقصد المشقة يقول أنا أريد أن أمشي أذهب إلى مكة على الأقدام نقول لا وإن اختلف العلماء في الأفضل أن يحج ماشيا في المشاعر يعني يتنقل أو يحج راكبا لكن الكلام في غير هذا الكلام في إنسان يقصد المشقات يبحث عنها يطلبها فهذا غير مراد لا يتكلف شيئا وذاك جاءت هذه الشريعة سمحة الصلاة بالنعال مثلا في غير الفرش في الصحراء أو في مكان غير مفروش على حاله إن كان منتعلا صلى بنعاله إن كان غير منتعل لا يلبس النعال من أجل أن يصلي بها إذلك جاء الإنكار على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لبس نعليه حينما أراد الصلاة فأنكر عليه غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفي الوادي المقدس أنت يا أبا موسى يعني لماذا لبست النعال لبسها عندما أراد أن يصلي نقول يصلي على حاله إن كان منتعل صلى بنعليه وإن كان غير منتعل صلى بغير نعليه وقل مثل ذلك في سائر الأمور هذه الشريعة جاءت سمحة يسيرة سهلة التوبة بين الإنسان وبين الله يندم ويعزم أن لا يعود ويقلع عن الذنب وانتهى هذا الذنب ترجع صفحته بيضاء تماما مهما كانت جرائمه إلا إذا بقى, بقي مظالم للعباد فإنها ترد كذلك أيضا يعلمنا وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا العفو والغفر والرحمة هذه ثلاثة أشياء بعض العلماء يقولون سؤال العفو اعفو عنا باعتبار أن العبد إذا محي عنها الذنب فهذا العفو والغفر يكون بالستر فلا يفتضح ووقاية شؤم وتبعت المعصية أو الذنب العلماء وجهوا هذا بتوجيهات مقاربة على كل حال بعضهم يقول كما يقول ابن جزي رحمه الله العفو إسقاط العقوبة ثم تدرج فعنا واغفر لنا تدرج إلى المغفرة وهي طلب الستر يعني عفو وزيادة من أجل لا يكون تكرارا فالعفو غير الغفر هو بزيادة الستر فقد تسقط العقوبة ولا يستر الذنب ثم تدرج إلى الرحمة وهي كلمة جامعة لأنواع الخير والإحسان واللطاف الربانية الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وجه هذا بتوجيه أيضا قريب فجعل العفو فيما بين العبد وربه بينه وبين الله مما يعلمه من تقصيره وزلله والغفر فيما بينه وبين العباد فقالوا المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء يحتاج إلى أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه وأن يستره عن عباده فلا يفتضح بينه والرحمة حملها على المستقبل أن لا يوقعه في المستقبل بذنب آخر يوفق للطاعات والاستقامة هذا توجيه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله والأمر في هذا قريب وعلى كل حال ينبغي للإنسان أن يسأل ربه العفو لأنه لا يخلو من تقصير في المأمورات ويسأل المغفرة من ذنوبه أيضا التي فعلها واغفر لنا وكذلك أيضا يحتاج إلى رحمة يدخل بها الجنة يأخذ أيضا من هذه الآية ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأنهم سألوا هذه الأمور الأربعة العفو والمغفرة والرحمة والنصر على الأعداء هذه المذكورة في الآخر يقول بهذه الأربعة تتم النعمة المطلقة ولا يصف عيشهم في الدنيا والآخرة إلا بها وعليها مدار السعادة والفلاح فالعفو متضمن لإسقاط حقه حق الله عز وجل على العبد أن يسامحه والمغفرة تتضمن الوقاية من شر الذنوب وأن يقبل عليهم ويرضى عنهم يقول أما العفو المجرد فإنه قد يحصل لكن من غير إقبال عفى عنه لكن لا يريد هذا العبد ولا ينظر إليه فهذا هنا عفو مع غفر فذلك يعني أنه يرضى عن العبد فالعفو ترك معه يقول والمغفره إحسان وفضل وجود والرحمة يقول متضمنة للأمرين مع زيادة الإحسان هذا توجيه دقيق من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما رأيته لغيره يقول والبر كذلك يعني هذا الرحمة يدخل فيها البر والألطاف يقول فالثلاثة تتضمن النجات من الشر والفوز بالخير والنصرة تتضمن التمكين من إعلان عبادته وإظهار دينه ولاحظ التوسل في هذه الآية في الدعاء ربنا وأنت مولانا فهذا أكذا ينبغي أن يتأدب المؤمن مع ربه تبارك وتعالى حينما يناجيه ويدعوه أنت مولانا فهذه تدل على نهاية الخضوع والتذلل والاعتراف بأنه المتولي تبارك وتعالى لكل نعمة يصلون إليها وأنه هو المعطي للمكارم والفضائل التي يفوزون بها فيظهرون ذلك في دعائهم مثل الطفل الذي لا تتم مصلحته إلا بتدبير قيمه ووليه فهكذا العبد فإنه لا ينتظم شمل مهماته كما قال بعض أهل العلم إلا بإصلاح مولاه فالله تبارك وتعالى هو القائم بإصلاح شؤون الخلق وهو المتولي لأمورهم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين جاء هنا بالفأل التفريع كونه المولى ومن معاني المولى النصير الناصر أنت مولانا فانصرنا ومن ينصر العباد إلا ينصرهم الله تبارك وتعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم فهذا يدل على تأكيد الطلب طلب إجابة الدعاء بالنصر وجعله مفرعا عن هذا الوصف أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وهذه الآية كما ترون بهذا الختم بهذا الدعاء والله قال قد فعلت في هذه السورة العظيمة من سور القرآن فنسأل الله عز وجل في ختم هذا الشهر الكريم في آخر ليلة منه أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا فهو مولانا وينصرنا على القوم الكافرين أسأله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا وأن يذكرنا منه ما نسينا وأن يعلمنا منه ما جهلنا وأن يرزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عننا. كما أسأله تبارك وتعالى أن يعتقنا جميعا من النار اللهم آتق رقابنا من النار اللهم آتق رقابنا من النار اللهم آتق رقابنا من النار ووالدينا وإخواننا المسلمين ونحن ندعو في نهايات هذه الدروس رجاء أن يكون تأمين الجمع سببا للقبول والإجابة وقد يوجد فيهم من هو مستجاب الدعوة ولهذا انظروا في هذه الأدعية في هذه الآية الكريمة جاءت بصيغة الجمع ربنا فأخذ منه بعض أهل العلم أن تضافر النفوس والهمم بسؤال شيء وطلبه أن ذلك قد يكون من أسباب تحقيقه وتحصيله وكان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله العالم المعروف المفسر صاحب أضواء البيان في مجالسه في المسجد النبوي في التفسير يدعو بعد كل درس وقد نبى على هذا المعنى وأنه يرجو أن يكون بهذا الجمع من يكون مستجاب الدعوة أسأل الله عز وجل أن يحقق آمالنا وأن لا يخيب رجاءنا وان يسدد ألسنتنا وأن يهدي قلوبنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ولا يجعله ملتبسا علينا فنظلم. هذا يقول هل من كلمة مناسبة عيد الفطر؟ نعم أقول عيد الفطر يأتي بعد هذا الموسم الكبير من مواسم الطاعه رمضان شهر الصيام والقيام. فيفرح المؤمنون ويظهرون الفرح على ما وفق الله وهدى من الصيام والقيام. هذه حقيقة العيد الفرح بفضل الله. ورحمته وألطافه وهدايته وتوفيقه لعباده المؤمنين هذه حقيقة الفرح ولذلك ينبغي على العبد أن يستحضر هذا المعنى حينما يأتي عليه مثل هذا الشهر ولا يكون هذا الفرح بمساخطه تبارك وتعالى فهذا خلاف مقصود الشارع فهذا عيد شرعي الفرح فيه بفضل الله وبرحمته فلا يصح أن يكون ذلك ميدانا للمنكرات والمعاصي وينسى الإنسان الصيام والقيام وتنسى الأخت المسلمة مرأة المسلمة تنسى ما كانت عليه من عبادة وطاعة وقربة ومناجات وقراءة وصلاة وقيام تنسى ذلك في يوم العيد فتلبس البسه لا يحل أن تلبسها البسه قصيرة البسه شفافة البسه ضيقة تجسد مواضع من بدنها فهذا كله بهذه الأنواع الثلاثة محرم هذا فضلا عن النوع الرابع وهو ما يكون فيه التشبه إما بالكفار وإما بالرجال فكل ذلك لا يحل ولو كان أمام النساء ولو كان بحضرتهن فقط من غير الرجال أو مع المحارم فقط من الرجال فإن المرأة عورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل أمام الرجال الأجانب فقط ولما دخل نسوه من تميم على عائشة رضي الله تعالى عنها وعليهن ألبسه رقاق فقالت إن كنتن مؤمنات فليس ذا لباس المؤمنات وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعن به عند عائشة رضي الله عنه ليس عند الرجال ليس في الشارع ودخل عليها امرأة عروس عليها ثياب رقاق فقالت لم تؤمن بصورة النور امرأة تلبس هذا نهض أم المؤمنين وأسماء رضي الله تعالى عنها أهدى لها ابنها ثوبا خراسانيا قطعة من القماش وكان قد كف بصر وهو امرأة كبيرة في السن فلما مستها قالت أف ردوه فقال يا ما إنه لا يشف فقالت إن كان لا يشف فهو يصف يعني من نوع القماش يلصق بالجسم رأى امرأة كبيرة مسنة وصحابية من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذات النطاقين رضي الله عنها بنت الصديق أخت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وتقول مثل هذا وهي كبيرة في السن فكيف بالشواب الفتيات وكذلك ينبغي أن ينشأ الصغار الولد يلبس الطويل ويلبس الغترة ولا يظهر منه سوى الوجه والكفين والبنت تلبس فوق الركبة هذه مفارقة تعكس فيها الأمور بطريقة غير مفهومة البنت يراد لها الستر وتربى على الحياء والحشمة ولا يقال هذه الصغيرة لأنها تنشأ على هذا ولذلك انظروا إلى الصغيرات جدا لربما لم تجاوز السنتين إذا كانت قد تربت هذه التربية الفاضلة على الحشم والستر إذا رأت شيئا من جسدها أو ساقها خرج قالت عيب وإذا رأت لربما احدا من محارمها رأت أباها أو غير بثياب الإحرام فبدأ شيء من صدره أو نحو ذلك سترته بقوه ونهرته وقالت عيب مع أن هذا ليس من العيب لكن هي هكذا فهمت لا يخرج شيء بينما تجد الأخرى تخرج بثياب لا يليق أبدا أن تخرجها ويقال صغيرة ثم بعد ذلك تتمرن على هذا وينزع الحياء منها منذ الصغر والحياء فطرة ثم بعد ذلك تكون عديمة الحياء ما الذي يجعل تلك الكبيرة في بعض النواحي كما ترون في مشارق الأرض ومغاربها أو تسمعون تجدس الواحدة بثياب شبه عارية تماما أمام الرجال ولا ربما تصور ولا ربما ما الذي جعلها في أماكن عامة على شواطئ وغير ذلك هذا اللباس أين الحياء وهي تنتسب إلى الإسلام ينشئت على هذا ربيت على هذا وينشا ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راع في بيته مسؤول عن الزوجة ومسؤول عن البنات أو الأبناء المرأة راعية في بيت زوجها فلا تسمح لهؤلاء البنات أي يلبسنا ثيابا ضيقة أو ثيابا قصيرة أو ثيابا شفافة أو ثيابا تعري بعض أجزاء الجسد ما هذا الاستعراض بالأجساد هذا لا يجوز بحال من الأحوال والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر نساء كاسيات عاريات صنفان من أهل النار وذكر الصنف أحد الصنفين نساء كاسيات عاريات ما معنى كاسية عارية يعني أنها تلبس لكن لباسا لا يستر إما لأنه يشف أو لأنه يصف يلصق أو لأنه يبين ويعري بعض أجزاء الجسد كالبطن أو الظهر أو نحو ذلك فهذا لا يحل سنفاني من أهل النار ما قال نساء كاسيات عاريات أمام الرجال الأجانب لا فأمام المرأة يجب أن تظهر بثياب محتشمة محتشمة يعني تلبس لباسا ضافيا لا تلبس لباسا يعري الجسد فالرجل مسؤول في بيته لا يسمح لهم أن يلبسوا هذا اللباس والمرأة مسؤولة عن هؤلاء البنات لا يلبسن هذه الألبسة ف هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وفقنا الله للصيام والقيام إدراك هذا الشهر ثم يوم العيد الذي نحتفل ونفرح بفضل الله ورحمته نقابل هذه النعمة بالمعصية وهذا اللباس الذي لا يليق بمؤمنه هذا ما يكون أيها الأحبة اطلاقا أبدا كذلك أيضا المحافظة على العبادات ثقوا أيها الأحبة وأسأل الله عز وجل ان يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار لكن الشيء الذي نعلمه ونتيقنه ونقطع به أن الناس صنفان صنف قد أعتق في هذا الشهر من النار وفي صنف لم يعتق من النار هذا بالتأكيد فالإنسان لا يدري فهو بين هذا وهذا ونحسن الظن بالله عز وجل ونسأله أن يقبل صيامنا وقيامنا وأن يرحمنا لكن إن كان قد حصل للعبد هذا فهل الجزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلماذا يسود صحيفته من جديد؟ وإذا كانت الأخرى فما رده وحرمه القبول إلا سوء العمل والحال فيحتاج العبد إلى توبة صادقة والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون لاحظ يحول بين المرء وقلبه يعني بمعنى أنه قد يريد التوبة في المستقبل ولا يستطيع يحول بينه وبين قلبه لماذا؟ لأنه لم يؤمن لم يستجب لم ينقد أول مرة يقولون الفرصة لا تطرق بابك مرتين. فإذا حصل لك من فرص الهداية والتوبة والنعمة والرحمة فتقبل ذلك بصدر الرحب وافرح واغتبط وأقبل عليه وإلا فقد يحرم العبد وكم سمعنا من أناس يذكرون من حالهم وما يواقعون من الجرائر والعظائم والذنوب والكبائر يقول بعضهم بأنه يبكي طويلا ويدعو ربه كثيرا أن يخلصه من ذلك ما يستطيع وأعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه فنبادر ونستجيب ونقول كما سمعنا في هذه الآيات سمعنا وأطعنا لا يقول الإنسان سمعنا وعصينا إما بلسان مقاله أو بلسان حاله لا يسعنا غير السمع والطاعة والاستجابة من نحن؟ ونحمد الله عز وجل على العافية ومن في من عافية عافية الأبدان عافية البلدان عوافي كثيرة جدا لو تأمل الإنسان وتبصر نظر عرف نعمة الله عز وجل عليه فنسأل الله أن يلطف بنا وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته هنا يقول نرجو كلمة توجيه استخدام الألعاب الإفترونية بالجولات والأيباد الصغار والكبر نعم قل هذه الألعاب فيها جميع أنواع الله وفيها أيضا جميع أنواع الشرور جميع تعرف كلمة جميع أقوى صيغة عند الأصوليين للعموم جميع يعني هذه الألعاب منها ما يعلم ترويج المخدرات كيف يكون مروجا ومنها ما يعلم المخدرات كيف يستطيع تخلص من الشرط وحينما يضرب هذه الإبرة هنا وهو ساقط محاصر بالدوريات كيف يستطيع ضربها يكون عنده قوة غير عادية ويكون كالمارد ثم بعد ذلك بضربات بسيطة تتبدد هذه السيارات وينطلق ولا يستطيع أحد أن يقف في وجهه بعض هذه الألعاب تعلمه كيف يكون من الله قوادا تعلم كيف يكون هذا كيف يكون العلاقات وكيف يستطيع في اللعبة نفسها أن يذهب بهؤلاء البنات بأسرع وقت إلى هذا وهذا وهذا وهذا وهذا ثم بعد ذلك تظهر له صورة امرأة عارية لكن متى بعد ساعات طويلة في بعض هذه الألعاب يعلمه كيف يكون مخرجا للأفلام الإباحية أو الصور الإباحية عزكم الله كيف يكون مخرجا ويعلقها في أكبر مكان في البلد الصورة يعلمه كيف يصنع بها بعض هذه الألعاب تعلمه كيف يكون شيطانا مريدا يقتل أباه وأمه وقرابته والشرط ونحو ذلك باسم الدين والجهاد في سبيل الله هذا موجود يعلم ويلقا هذا الصغير يلعب ويلقن هذا وقد يطلب من في النهاية أن يقوم بعمل شيء من ذلك ويلقي بالكفر على أبيه وأمه وقد اشتكى عدد من الأمهات والآباء نحو ذلك ما وجدوا من أطفال صغار من مثل هذه الممارسات هذا موجود فهذه الألعاب فيها هذا وهذا وذاك وتعلمهم الاستهتار بالأنظمة وكيف يستطيع أن يتخلص من جميع المعوقات والمطاردات والشرط وكل شيء ويسرع سرعة غير عادية ويصدم هذا ويدفع هذا ونحو ذلك وتكون حياته كلها مطاردات هذا كله يقينا موجود وليست هي أشياء متوقعة ونحو ذلك لا لا هذه أشياء أعلمها جاءني مرة هنا أحد الأشخاص شاب عمره تقريبا 23 سنة شاح الوجه متوتر مشدود في جلوسه جالس مستوفز خيل إليه أنه رجل آلي وهو يمشي فلما جلس قال أنا عندي مشكلة وذكر أشياء لا حاجة لذكرها في التفاصيل آثار المشكلة النفسية والسلوكية أيضا عليه وممارسات سيئة يعملها بسبب هذا والوحدة والانقطاع والعزلة عن الناس ولا يستطيع أن يقابلهم ولا يستطيع أن يتحدث إليهم وصار عنده رهاب اجتماعي وصار عنده مشاكل يقضي ساعات طويلة منذ الصغر منذ نعومة أظفاره على هذه الألعاب أوقات طويلة ما الذي حصل؟ العاب هو يحب الألعاب التي فيها قتال ونحو ذلك يقول أشعر الآن وأنا جالس أني في معركة يقول طول حياتي أشعر أني في معركة صور. هذا يحتاج علاج طويل وبعض هذه الألعاب فيها ضرب للمساجد وضرب للمصلين كيف يسقط المسجد ويسقط المنارة كيف يصيب المصلين وفي بعض هذه الألعاب الصليب حينما ينتصر الصليب وكذا وفي بعضها الصليب يعالج به يداوى يعني يضع صليب كبير يضع على المريض ثم يقوم المريض ليس به بأس ووجد من أحرق المصحف من أحرق المصحف؟ فلما سئل عن هذا أحد الأولاد هؤلاء الذين يلعبون هذه الألعاب أحرق المصحف فلما سئل عن هذا ما الذي حملك على ذلك أجاب أنه يلعب هذه الألعاب وفي بعضها إحراق للمصاحف يقول فوجدت نفسي مدفوعا إلى هذا العمل لا أدري لماذا فعلته يقول وجدت نفسي مدفوعا هذا شاب لربما لم يتجاوز الرابعة عشرة من عمره أحرق المصحف منين من الألعاب وقد يأتيك هذا الذي قد لربما يجرم بقتل أو نحو ذلك ويقول وجد نفسه مدفوعا هذا ليس بعذر ولا مبرر فالحذر هؤلاء الأولاد الذين يعكفون على هذه الأجهزة ساعات الطوال ليلا ونهارا كل واحد معه آيفون ولا معه جهاز من هذه الأجهزة وطول الوقت هذا غير الأمراض غير كهرباء الدماغ والأشياء الأخرى المتعلقة حتى في الأشياء العضوية من عظام الرقبة ونحو ذلك اضرار متنوعة يحذر الإنسان وينظر أولاد هؤلاء يلعبون بماذا حتى لو كانت العاب مفيدة المفروض أنها تكون في وقت محدود لأنها ستؤثر على هؤلاء يقول هل يأثن من التقط الصور التذكرية وجوال حفظها عندك إذا قلنا بأن جميع الصور أنواع الصور لا تجوز قال الجوال غير الجوال سواء يقول وجهنا الله تعالى أن نسأله ألا يحملنا ما لطاقة لنا به مع أنه سبحانه قد أعطانا ذلك بالفعل في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أعطانا ذلك لكن ما هي أسبابه منها دعاء المؤمنين يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله المنزلة الشفاعة العظمى الدرجة الرفيعة وأنها لا تنبغي إلا لعبد واحد أعطاه الله ذلك وما ذلك نقول آتي محمدا الوسيلة والفضيلة لماذا ندعو؟ نقول الله عز وجل تعبدنا بهذا هذا من جهة, من جهة أخرى أن الله رتب ذلك على أسباب منها منها دعاء المؤمنين الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرافقته بالجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود هناك أسباب يصل بها العبد إلى ذلك والله أعلم صلى الله على نبي الحمد وعليه عليه